الحمد لله وفق من شاء من عباده للصيام والقيام فجازاهم بالمغفرة والرحمة والإحسان وامتن عليهم بالقبول والعتق من النار الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أحمدهم وأشكره وأتوب إليه وأستغفره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 الله اكبر ما هلل المهللون وكبروا الله اكبر ما صام الصائمون وافطروا الله اكبر خشعت القلوب لعظمته وجبروته الله اكبر سالت العيون من خوفه وخشيته الله اكبر ذلت الرقاب من سطوته وقدرته الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا اما بعد فيا أيها المؤمنون في العيد لدى المخبتين تختلط الافراح بالاحزان فريحون بادراك رمضان واتمام الصيام والقيام يكبرون الله ويشكرونه لكن الحزن ياخذ من قلوبهم ماخذا كبيرا وينهمل الدمع من عيونهم اسا على رمضان ولسان حالهم ومقالهم اننا على فراق شهرنا لمحزونون لقد كانوا أيام وليالي رمضان يعيشون في نعيم الذكر والدعاء والقرآن ويتقلبون في رياض العبادات والطاعات كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم زاحموا الملائكة في المساجد اجتمعوا على مائدة القرآن والذكر أينما الناس في غفلة كانوا هم في خشية يرجون رحمة الله ويخافون عذابه علموا أن لهم ربا ينزل ثلث الليل الآخر يخاطب عباده فاستعدوا لذلك النزول قال ربهم من يستغفرني فأغفر له فإذا هم المستغفرون والناس غافلون قال ربهم من يدعوني فأستجيب له فإذا هم الداعون والناس لاهون قال ربهم من يسألني فأعطيه فإذا هم السائلون والناس يلعبون استغفروه تعالى فغفر لهم وسألوه فأعطاهم ودعوه فاستجاب لهم فهنيئاً لهم وتلك بُشراهم دخلوا جنة الدنيا قبل جنة الآخرة أولئك الذين عرفوا قدر رمضان وصرفوا أوقاتهم في عبادة الله تعالى وهم مع ذلك يرون أن أعمالهم بجانب حق الله تعالى ونعمه قليلة يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون نسال الله بمنه وكرمه ان يجعلنا منهم وان يشملنا بعفوه ورحمته دخل رجل على علي بن ابي طالب رضي الله عنه يوم عيد فوجده ياكل خبزا فيه خشونه فقال يا امير المؤمنين يوم عيد وخبز خشن فقال رضي الله عنه اليوم عيد من قبل بالامس صيامه وقيامه عيد من غفر ذنبه وشكر سعيه وقبل عمله اليوم لنا عيد وغدا لنا عيد وكل يوم لا نعصي الله فيه فهو لنا عيد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر, الله أكبر ولله الحمد في العيد والناس مجتمعون فرصه لتدارس احوال الامه وتلمس مواطن الخلل والضعف والخور ان الامه لن تحيا الا بالاسلام ولن يكتب لها عز الا به الاسلام الذي من طبقه حق التطبيق في نفسه واهله وماله في مجتمعه ورعيته كان له النصر الكبير والفتح المبين بالدين الصحيح يحفظ افراد الامه رجالا ونساء صغارا وكبارا من غزو الفكر ومسخ الاخلاق وبالدين الصحيح يستعلي الناس على شهواتهم ويردون الشبهات التي ترد عليهم وبالدين الصحيح تزول البغضاء والشحناء وتقوى اواصر الحب في الله والبغض فيه ويتماسك المجتمع يحن الكبير على الصغير ويعطف الغني على الفقير ان الغزو الذي تواجهه الامه من اعدائها ان الغزو الذي تواجهه الأمة من أعدائها لافساد عقيدتها واذهاب هويتها والقضاء على اخلاقها وقيمها واستبدال ثقافتها لن يوقفه الا تطبيق كامل للاسلام وان الضعف الذي تواجهه الامه والهوان لن يزيله الا الاسلام الصحيح الإسلام, الاسلام الذي يجب ان يكون عقيده وقولا وعملا وليس مجرد شعار تلوكه الالسن ويكتب على الاوراق وتهتف به الجماهير وليس الاسلام الذي يريده المنهزمون هدر للثوابت وتطاول على القيم وتمييع لقضايا الامه واستشراف لرضا الاعداء وتمكين للرويبضات وسفهاء الناس من الحديث في شان الامه ان الامه عباد الله في سنوات مضت وبلاد كثيره قد جربت مذاهب متعدده ورفعت شعارات متنوعه فما نالت الا انتكاسا من بعد انتكاس تجرعت قصص الهزائم تلو الهزائم وذاقت مراره الذل والاستعباد والمسؤوليه مسؤوليه كل فرد من افراد المسلمين حسب طاقته ووسعه من اصلاح البيوت وحفظ النساء وتربيه الاولاد وتعاهد القرابات والجيران ونشر الخير بين الناس والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وإزالة اسباب الفتنه والفساد وتعطيل وسائل اشاعه الفاحشه ومن كان يظن من افراد الامه ان الامر لا يعنيه وانه غير مسؤول ففهمه سقيم وعقله عليل وخيره قليل الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ايها المسلمون والحديث عن المسلمين وقضاياهم في العيد يجرنا الى الحديث عن بلاد من المسلمين كثيره ربما لا يجد اهلها طعم العيد الا مر بلاد احرقتها الفتن فجعل الله باس ابنائها بينهم فاستحر القتل فيهم ورفع الامن عنهم فاحمدوا الله على العافيه احمد الله على العافية وسلوا السلام هل يفرح بالعيد اهل الاقصى وهم وهم يرون وهم يرون اليهود يحكمون ارضهم ويتسلطون على العباد ويلغون في الدماء ويهدمون الدور ويعبثون في المقدسات ويمارسون ابشع صور الذل والقهر والتسلط يقتلون وياسرون فريقا وبلاد اخرى من المسلمين منكوبه يعاني اهلها من تسلط عدوهم وضعف حيلتهم وقله نصيرهم وانت ايها المحتفي بعيدك تاسوا جراحك حينما تاسوا جراح اخوانك ايها الاخوه لست ادعو الى ان يكون العيد كشهود جنازه ولا ان ينقلب الفرح بالعيد الى حزن ولكن لا بد أن تظهر في أعيادنا، لا بد نظهر في اعيادنا بمظهر الأمة الواعية التي لا يحول احتفاؤها بأعيادها دون الشعور بمصائبها التي يرزح تحتها فئام من أبنائها. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المؤمنين، إذا كان من الخلل. في فهم الاسلام الذي يعانيه بعض المسلمين خروج ظواهر الغلو في الدين والتشديد على الناس بغير برهان ولا دليل والوقع في مستنقعات التكفير والتبديع والتفسيق بغير حق وهذا كله خطا وضلال لا يماري فيه الا جاهل او صاحب هوى اذا كان الامر كذلك فان الظاهره الاكثر انتشارا وقد تكون اعظم خطرا هي ظاهره التفلت من الدين والتهاون باصوله واركانه ان الاسلام عباد الله لا يرضى التفلت او التمييع وليس هو اجزاء ياخذ منها المرء ما يشتهي ويدر ما لا يريد بل هو كل لا يتجزى وليس من الغلو فيه الاستمساك به واظهار شعائره من ارتياد المساجد واكرام اللحاء وتقصير الثياب كما يصور ذلك اعداء الاسلام وأذنابهم من المنافقين في بث افكار مسمومه عبر اطروحات مغلوطه للوقيعة بين ابناء الامه الواحده وتفتيتها وتفريقها فالله حسيبهم وغدا عند الحساب تجتمع الخصوم الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى احمده واشكره واتوب اليه واستغفره فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله فسبحانه من إله عظيم خلق خلقه وقضى فيهم أمره وعمل فيهم بحكمته وهداهم إلى شرعه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ضرب لهم اجالهم وتكفل بأرزاقهم هدى منهم من هدى وظل منهم من اضل ويوم القيامه يكون حسابهم ويجزون باعمالهم ففريق منهم في النعيم وفريق منهم في السعير لا اله الا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد واشهد ان محمدا عبده ورسوله اخرج الله به هذه الامه من ظلمات الجهل الى انوار العلم من ادران الشرك الى صفاء التوحيد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم أيها المسلمون واياي بتقوى الله عز وجل فإن ربنا عليم بأحوالنا مطلع على أعمالنا يفرح بطاعتنا ولا يضره عصياننا واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين أيها الناس في هذا اليوم المبارك في هذا اليوم المبارك يؤدي هذه الشعيرة العظيمة ملايين المسلمين في مصلياتهم ومساجدهم في مشارق الأرض ومغاربها فيا لله كم من عبد منهم يحضر صلاة العيد وقد غفر الله ذنبه وقبل عمله وشكر سعيه واستجاب دعاءه وأعتقه من النار واليوم حيث تقسم الجوائز وتوزع الهبات اسالوا من داوموا على القران وحافظوا على التراويح والقيام وأسهروا ليلهم في طاعه الله تعالى وتحملوا طول القنوت وكثره الركوع والسجود وقهروا نفوسهم فغلبوها وقصروها على الطاعه اسالوهم هل يتذكرون مشقه ما عملوا من الصالحات لقد نسوها وبقي لهم الاجر موفقرا كاني بهم ياخذون جوائزهم اليوم وهي امثال الجبال حسنات نسال الله بمنه وكرمه ان نكون منهم نسأل الله بمنه وكرمه أن نكون منهم وهكذا الدنيا تمر كما يمر رمضان فينسى الطائع فيها مشقه الطاعه ولكن اجرها محفوظ له ووالله الذي لا اله غيره إن كل عبد يقهر نفسه على الطاعات ويتحمل في سبيل الله مش مشقته ويتحمل في سبيل الله مشقتها سوف ينسى تعبها وينعم بثمرتها وإن كل عبد يتخوض في المحرمات ويستمتع بها سوف ينسى لذائذها ثم يشقى بنتائجها. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ايتها المؤمنات ايتها الاخوات اللاتي شهدنا معنا صلاه العيد اتقين الله في انفسكن وفي دينكن وفي بيوتكن ان المراه المسلمه لا زالت تملك وتحرس عماد الامه وأمل المستقبل إن سر تفوق الامم راجع الى ادراك نسائها وتعقلهن وان من اسباب انتكاس الامه وتقهقرها يكون بسطحيه نسائها واهتمامهن بالتافه من الامور والرديء من الاخلاق واهمال تربيه النشب القاده والساسه العلماء والمفكرون الاطباء والمهندسون المعلمون والمثقفون والمنتجون من أبناء الأمة هل ولدوا من غير نساء وهل تربوا إلا على أيدي النساء ايتها الصائمة القائمة إن المرأة إذا كانت فاشلة في تربية نفسها والتمسك بدينها وحجابها فهي أحرى أن تكون فاشلة في تربية نشئها من بنين وبنات وإذا لم تحسن تربيتهم فهي المعول الأول لهدم الأمة وسقوطها لقد تنادى المنافقون بشعارات متنوعة لهدم البيت المسلم وتقويض دعائم الفضيلة باسم الحريه والعمل والمساواة في الحقوق وهذه الشعارات الزائفة أول أول من صاح بها اليهود لإفساد المجتمعات فكوني على حذر مما يراد بالمرأة المسلمة وكوني عونا لرب أسرتك على الحفاظ على شعائر الإسلام ومنها حشمتك وعفافك ولباسك وحيائك وفي العيد تتساهل بعض الأسر في لباس بناتهم وخروجهن عند الرجال وهن متجملات بأبهى حلة قالت عائشة رضي الله عنها إذا بلغت البنت التاسعة فهي امرأة حفظ الله نساء المسلمين بحفظه وكلهن برعايته وتولاهن بعنايته واسبق عليهن ستره الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ايها الاخوه المؤمنون ايها الصائمون القائمون ايها المخبتون لئن فقدتم رمضان في صيام نهاره وقيام ليله فان الصيام والقيام سنه باقيه فقد ندبكم نبيكم صلى الله عليه وسلم إلى صيام الاثنين والخميس وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما لمن قدر على ذلك وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل يناجي فيها العبد ربه ومن وصايا نبيكم صلى الله عليه وسلم المحافظه على الوتر وصلاه الضحى وصيام ثلاثه ايام من كل شهر ومما يناسب ذكره والعمل به بعد رمضان صيام سته ايام من شوال من صامها مع رمضان كان كمن صام الدهر كله ايها الاخوه المؤمنون ابتهجوا بعيدكم بطاعه ربكم وابقوا على العهد كما كنتم فصلوا أرحامكم وبروا بوالديكم وأحسنوا إلى جيرانكم وتفقدوا أحوال فقراءكم ومحاويجكم فاللهم إنا نسألك أن تقبل من أعمالنا اللهم إنا نسألك أن تقبل الصالح من أعمالنا وأن تتجاوز عن تفريطنا وتقصيرنا اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا وأحوالنا اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأرزاقنا وأهلينا وذرياتنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم وأصلح ولاة أمورنا وآمنا في دورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم احفظ لعلمائنا ودعاتنا مكانتهم وقدرهم وانفع بهم العباد والبلاد واجعلهم بأمر الله قائمين وللأمة موجهين معلمين وللولاة ناصحين ناهين عن المنكر وللمعروف آمرين اللهم إنا ندرأ بك في نحور شانئيهم ومبغضيهم اللهم ارحم ضعف المستضعفين من إخواننا في كل مكان يا رب العالمين واحفظهم بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين إنك سميع مجيب اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم الله لا الغني ونحن الفقراء علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم اجعله سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرب نستغفر الله العظيم الجليل ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الجليل ونتوب اليه نسال الله ان يعيد علينا عيدنا باليمن والايمان والسلامة والإسلام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد